إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم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 والله نتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة رَسُولٍ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ 124. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 125. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب 126. وبشر المؤمنين 127. كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنوا وَمِن بَنِي سَلالَةٍ وَكَفَرَ الضَّالِفًا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا